إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من اصنامكم فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم وفي هذه الآية الكريمه بيان أن نعمة القرآن هي أعظم النعم. وان الله سبحانه وتعالى قد اكرم من يتمسك بالقران وانه ينال ولايه الله تعالى فربنا جل جلاله يتولى الصالحين الذين يقومون بكتابه حق قيام والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وَلَذِينَ تدعونهم ايها المشركون من هذه أصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم فهم عاجزون فكيف تدعونهم من دون الله هو إذا كان عاجزا عن نصر نفسه فكيف ينصر غيره فعلى الإنسان إن يتمسك بالله الذي بيده أمر الدنيا والآخرة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمع دعاءكم وتراهم يقابلونكم بأعين مصورة وهي جمال لا تبصر فقد كانوا يصنعون تناثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات ولها أيدا وأرجل وأعين لكنها جامده لا حياة فيها ولا حركه ثم قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرفي وأعرض عن الجاهل هذه الآية العظيمة جمع الصفات الخير والإحسان وأن الإنسان إذا سار عليها نجا في الدنيا والآخرة اقبل أيها الرسول من الناس اقبل من الرسول أيها الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم فإن ذلك ينثرهم وأمر بكل قول جميل وفعل حسن وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهلهم فمن آذاك فلا تؤذيه ومن حرمك فلا تحرم وذلك إنسان يتعامل مع الآخرين بالإحسان ولا يكلفهم ما لا يطيقون فربنا جل جلاله لا يكلف العبادة فوق طاقتهم خذ العفو أي ما عفى من أمر الناس وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم المرء لما يتعامل مع الآخرين لا بد أن يصيبه شيء يديه فليحذر الإنسان من نزغات الشيطان قال وإذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان اصابك بوسوسه أو تثبيط عن فعل الخير فالتجي إلى الله واعتصم به فإنه سميع لما تقوله عليم بانتجائك فسيحميك من الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون المرء يقع في الذنب لا محالة لكن واجب عن لسان يقلع وأن يندب وأن يستغفر وأن يعزم أن لا يعود أبدا قال إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسه من الشيطان فادنوا تذكروا عظمه الله وعقابه نعم وعقابه للعصاة وثوابه للمطيع فتابوا من ذنوبهم لان الانسان لا وقع بالمعصيه وقع في وأيضا ضيع ثواب ترك المعصيه فتابوا من ذنوبهم وعنابوا الى ربهم فاذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا فينبغي على الانسان أن يحذر الذنوب في وقع في شيء فليعاجل بالترك من المعصية واللجأ إلى الله والاستغفار والندم وأن يعزم على أن لا يعود قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشيطان يزيدهم في الضلال بذنب بعد ذنب ولا يمسكوا للشياطين عن الإغواء والإضلال ولا الفجار من الإنساء عن القيادة فعل الشر إذن الشيطان يدعو الإنسان ليلا نهار إلى المأسير وشياطين الجن من الفساق والفجار والكفار أيضا يسعون ليلا نهار صباحا مساء لاغواء الآخرين حتى يصبح الجميع في غواية ولذلك الزانية تتمنى لو أن جميع النساء يزنينه قال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها وإن لم تأتهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها؟ قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقائنا نفسي ولا اتبع الا ما يفيه الله لي هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء ثم قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره رجاء أن يرحمكم الله اللهم ارحمنا بالقرآن يا ارحم الرحيم ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر أيها الرسول طبعا هذا الخطاب الرسول وخطاب لكل مؤمن واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا واجعل دعائك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين ولا تكفل من الغافلين عن ذكر الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه بل ينقلون لها مذعرين لا يفترون ولا وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به وله وحده سبحانه يسجدون من فوائد الآيات في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأوديائه في الآيات جماع الأخلاق فعلى العبد أن يعفو عن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه على العبد إذا مسه سوء من الشيطان فادنى بالفعل المحرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية فالإنسان عليه أن يدفع السيئات بالحسنات هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته